قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قال ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتيكم برزق منه